لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعوا من دون الله ما لا وعلى أعقابنا بعد إذهذنا الله كالذي استهوتهم الشياطين كالذي استهوتهم الشياطين في الأرض حيران له أصحابي يدعونه إلى الهداة لنا قل إنّه دُوَّارِهُ وَالهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَالتَّقُوَّهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُ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 عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير